ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فتقمنا من الذين أجرموا فتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فتر الودق يخرج من خلاله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 آثار رحمة الله كيف يحيل الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحي الموت وهو على كل شيء قدير.